أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من انفى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركات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 بعد ظلّ الله أمسّته لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا يرجعك إلى ربي إن لي عنده للكسن فلننبئن مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ وَلِيٍّ وَإِذَا أَعْنَى عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلِيٍّ قُل 119. كفرتم به من ممن هو في شقاق بعيد 110. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم, حتى يتبين لهم أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بسم الله الرحمن الرحيم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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطل السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن لنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَدْبِقُ لِإِسْقَلٍ يَشَاءُ وَيَقُضِّي إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَأَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أُحَيِّنا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغير بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى مل قضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وَلَا ولا تتبعهؤم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 ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الا يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من ذابة وهو على جمعهم إذا يشاء وما أصابكم من مصيبة بما كسب تيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيد ومن في الجوارى في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فيولن رواكذ على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبارن شكور أو يوبقهم بما كسبوا ويعفو عن كثير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 وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَخْلَحَ فَأَجْرُهُ عَنَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِنَا مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُونَ الخاسدين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم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 فَأَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّاءِ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ لِلْإنسَانِ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ وَهِنا ثُمَّ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الْذَكْرَ أَوْ ذكرانا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يشاء قِطْمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا من وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يشاء الله علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولني ما ولك جعلنا جنورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء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 122. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 124. عنكم الذكر صفحا كنتم قوما مسرفين وكم وما ياتيهم من نبيء إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشهم ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات ولرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون والذي خلق لزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولم ما تركبون لتستووا على ظهوري ثم تذكرون نعمة, ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم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 ما يخلق بنات وأصفاءهم بالبنين وإذاب الشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحيلة وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم الرحمن اناث اه يسدوا زَتُكْتَبُ ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم منهم الا يخرصون اماتينا كتابا من قبله فم هم مستمسكون بل قالوا اننا وجدنا كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نديدين إلا قال مترفواها إن وجدنا إلا قال مترفواها إن والله العظيم